اللهم الى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yeah, yeah. Ooh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. No mm. الله وما تدري نفس ماذا تكسب وما تدري نفس بأي أرض تموت الله عليم الخبير انا وست انا ابو حسين الله يخليك يا رب نعم اوه I you سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارك المصور Uh o -oh. وربنا سبحان الله سبحان الله الحمد لله يا راجل خالق البارد المصور له الأزمان يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الفكير مِنَّا <تصفيق> إِلْهَا Allah لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أقد يقول أهبكت مال اللبذا أيحسب أن لم يرغو أقد ألم go <تصفيق> يا وحده شوف البدعه يا رب يا رب يا, رب يا رب. ولسانا والشفاتين وهذيننا هنجز فلق تقى من وما أدريك من رقب يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة والذين كفروا والقمر إذا جلق وَقَضَى وَقَمَلِ إذا تَلَقَى وَنَعَلِ إذا لها خجورها وتقوها <تصفيق> <تصفيق> قد وذاء قاظم فضلكم ما شكروا لنا فتوى الله <تصفيق> a okay. kid يا كلف دعائي اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم صراط الذين ألعنت عليهم غير مظهور عليهم ولا الكتاب لا وعيب فيه هدى للمتقين الصراط المستقيم الذين أنعمت عليه عليهم وعين مبغوب عليهم وضفالين بسم الله I'm gonna make it. وبالآخرة هم يوقنون أولئك أولاق ذا من وأولئك لقول الله الفاتحه